بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعبتهن واحشوا العبه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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بادر أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض نساء إن كنن رتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر ولا الى لم يحضن والالات احمال اجلهن ان يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ آمِنِهِ أَجْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ شَيْئًا وَيُرْحَمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطاقوهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسركم فسترضع له أخرى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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قضية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا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 الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتروا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمن